صوت العرب من القاهره خليه فن في رمضان بتتحرك في كل مكان بتسجل وبتمنتج وبتهندس وبتفن بافكار حلوه بتجنن وفي السهرات دي بنجيلهم. نشوف آخر عمايلهم ونسمع من نوادرهم ونختار من برامجهم ويحكو لنا حكايتهم في طول رمضان صوت العرب في رمضان, في رمضان. الله في رمضان جولة استكشاف تقوم بها سوزي ثروة. سوف نستكمل سويا جولتنا الاستكشافية للبرامج والسهرات وفترات الهواء التي تقدم في شهر رمضان المعظم واليوم سوف نقوم باستكشاف فترات الهواء التي تقدم في الشهر الكريم ومعنا الآن الإذاعي عبد الرحمن البسيوني بإذاعة صوت العرب أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم أهلا مليك يا سوزي ورمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مستمعينا بخير عايزة أعرف من حضرتك هتقدم لنا إيه السنة دي في شهر رمضان الكريم طبعا بيوميز صوت العرب في شهر رمضان إن إحنا أسرة واحدة أحب عرب بس المستمع إحنا إزاي بالشهر شهر رمضان إحنا من قبل رمضان بشهرين يمكن كنت لادة بنبدأ نقعد مع بعض مع سيد رئيس الشبكة لسوزة منال هيكل وزملاء الموديل العموم في الشبكة بنناقش الأفكار بداية الموضوع إن إحنا سيدر إس شبكة بتوخترنا بأن نقدم أفكار لشهر رمضان فنحن كل واحد في دارته بيوختر الزملاء في الإدارة إن إحنا هنبدأ نحط أفكار لشهر رمضان الزملاء بيتقدموا بهذه الأفكار بيتجموا مناش الأفكار مع مدير العام في كل إدارة وبيرفع الموضوع لي السيد رئيس الشبكة لمجلس مجلس إدارة صوت العرب اللي هم السيد رئيس الشبكة ومدير العموم وبنقعد نقول لنا نناقش أفكار صوت العرب بشكل عام. نستقر على الأفكار اللي هنشتغل فيها في شهر رمضان وعادة في عندنا أفكار رئيسية اللي هي الفضاءات المفتوحة اللي احنا كلنا كل أبناء الصوت العرب من كل الإدارات بيشتغلوا فيها يعني مش ملك الإدارة معينة أو شخص معين على سبيل المثال أنا بشترك في فترة نعتبرها من الفضاءات الرئيسية الساعة 2 وربع ظهرا إلى الساعة 3 ونصف يعني موضيتها ساعة وربع يعني كان لها أسماء عديدة سنوات ماضية كان منها مثلا تاريخيا كان في حاجه اسمها سالس يومك دي كانت مشهوره في العرب عملنا عرب فيرس السنه اللي فاتت كانت بتعتمد على ان الضيف بياخدنا في افكار خياليه بعيدا عن الواقع او افكار هو يتمنى انها تتحقق السنه دي احنا اخترنا حاجه اسمها سبع صنايع سبع صنايع نادي عندنا مثل مشهور لكن احنا البخت بنقول رائع مش ضايع ولا حاجه ضيوفنا لازم بيكونوا اشخاص فريه الضيف بيبقى متعدد الجوانب متعدد المواهب وربما كمان متعدد الوظائف اللي اشتغلها في حياته في ف... كل المجالات اه يعني آه. في كل الم... يعني الموضوع بيعتمد على فكرة اولا ان الضيف زي ما قلنا شخصيه خياليه بيبقى عنده جوانب كثيرة في حياته ممكن يكون كاتب ممثل مطرب ممكن يكون مثلا باحث في التاريخ وكاتب واستاذ جامعي يعني في اكثر من وظيفة بيعملها مم. ثم بقى احنا كمان بنقترح عليه وظائف يعني انا مثلا بقول لضيفي مثلا فوزي ضيفة معايا بقول لها انت انا بقى هعمل لك في المجال الطبي تختاري ايه تختاري تكوني ممرضة ودي وظيفة مهمة جدا بيعتمد عليها القطاع الطبي أي مريض ولا دكول ولا و... فبيختار الضيف وظيفة وبيقول اختارها ليه ولو هو في الوظيفة دي هيعمل ايه مثلا انا عايز ابقى مطرب انا نفسي ابقى مطرب لو انت مطرب هتغني ايه ومين اللي انت تأثرت يوم كمطرب مثلا هل الأسئلة واحدة في كل الحلقات ولا في تنوع حتى في الاسئلة مش الديو بس هو عادة في إطار عام أو فكرة عامة لكن بيطرق لي الزميل اللي بيقدم الفترة إزاي يوظف هذه الفكرة من وجهة نظره الشخصية فلازم تطلع كل حلقة مختلفة حسب فكر كل واحد بيقدم لازم يكون في أسئلة جديدة كل مرة وده بيحصل إزاي يا سوزي وانت عارفة طبعا إنه أنا بحاول ضيفي من خلال الحوار بيطلع أسئلة ممكن تطرق عليا أسألها أنا أصلا مش مرتب فممكن انا أرتب مع كل ضيف حسب شخصيته حاجة مختلفة أسئلة مختلفة عن حلقة بالإضافة لأسئلة التي تطرأ في كل حلقة إزاي أنت جهزت للبرنامج دا هل بتلاقي صعوبة في إعداد المادة اللي حضرتك هتختارها وتتكلم مع الضف فيها بتلاقي صعوبة في وضع الأسئلة يعني تجهزاتك بتبقى إزاي وهل في مواقف صعبة قبلتك وإنت بتجهز للمادة اللي أنت هتترحى أو في الجيوف اللي أنت هتختارها زي ما قلت طبعا بما أننا بدأنا الأفكار من بدري تبحثي بأمين الضيف اللي يكون أكثر مناسبة لهذه الحلقة أنا مثلا عندي في الشهر أربع حلقت فترة مفتوحة يومية. بيشترك فيها كل يوم أسرة أسرة مكونة مثلاً من شخص أو اثنين يعني على حسب يعني وبعدين أبدأ أنا أفكر أنا عندي أربع حلقات هجيب من الضيوف المناسبين للموضوع اللي زي دي هيكونوا متواجدين داخل الاستوديو مش مكالمات تريفونية صح؟ لا الفترة قائمة على لازم يكون الضيف موجود موجود لازم يكون موجود على الضيوف بما إن حضرتك مدير عام التنفيذ بإزاعة صوت العرب عايز أعرف الهواء بيختلف عن أي برامج تاني ازاي هل في صعوبة؟ هل في مواصفات معينة للمذيع اللي يمسك فترة مفتوحة على طب إيه المواصفات دي طبعا مذيع الهواء ومذيع التنفيذي احنا ما بنسميهوش في الاذاعه ده يمكن تسميه ممكن يكون الناس مش عارفينها مذيع التنفيذي هو مذيع الهواء او قارئ النشره بيبقى قارئ نشره بيقدم فترات ارصوحه الهواء اذاعات خارجيه بيشارك في البرامج يعني بيقدم برامج برده ده مذيع الهواء طبعا ده بيكون اختيار لجنه مش اختيار شخصي يعني ده بيكون تعيين من التعيين اللجنه التي عينت انه مذيعين بتختار ان ده يبقى مذيع هواء ليه فيه ان هو يكون لغه سليمه لغزه العربيه سليمه بيكون صوته لازم يكون صوت مميز لانه قارئ نشط اخبار بيكون عنده ملكه الارتجال الثقافه العامه والارتجال لانه لازم على الهواء في اي لحظه ممكن يحصل مشكله في اي حاجه على الهواء فلازم يكون المذيع جاهز للتعامل مع هذه المواقف من خلال القدره على الارتجال الثقافه المتنوعه وهو حضور وامور كثيره جدا وهو على التعامل مع المواقف الحرجه وطبعا دي بتكون موجوده لكن بتنمى ايضا مع المواقف اللي احنا بنعيشها في حياتنا من خلال العمل وبالتالي طبعا لازم يكون في مواصفات خاصه للمذيع طبعا لو قلنا ايه دور مذيع التنفيذ او مذيع الهواء في شهر رمضان مذيع الهواء بيكون مثلا مسؤول عن فتره فتره ادائيه مثلا انا هفترض انها مثلا من 2 ظهرا لخمسة مساء او ل مساء يعني ده عاده أن هو الموجود على جاد I مسؤول عن for reading the في in a while, في الاستوديو الهواء. مقيم يعني. the studio, I am not sure what I am doing, I am doing the news, the news, the news, the news, the news, the news, the news, the news, the news, and the I went to the studio and I للبرامج من خلال program. Through the promo بنسجلها من قبل رمضان one of them رمضان train them before Ramadan. لازم they عن برامج program for Ramadan. And I went to the studio and اللي have to tell you about the program for a while. We always make the program for the program 2023? We have from the history of the Arabic language. The dance that بيقدم قبل do before the dance, التي moment that وبيعتمد على to show you. يومي it يومي on... This is a day? Yes, a day. A hour? A hour. This depends on that I choose my own wife. And this wife is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Oh, yeah. So, for example, I choose Suzy and Suzy will choose هو اللي بيغني معانا في السهره والناس بتغني معاه الطبيب بقى بيتكلم عن موضوعات كثيره اولا موضوعات تخص هو وضيوفه تخصصاتهم نتكلم عن رمضان وعادات رمضان والضيف ده بيعمل ايه في رمضان بيصلي على ايه وبتسحر على ايه وكذلك الضيوف و عن ذكريات رمضان بالاضافه زي ما قلت لك خاصه خاص 30 حلقة في رمضان الإذاعي الأستاذ عبد الرحمن البسيوني بتاع صوت العرب كل سنة وحضرتك طيب أنا سعيده جدا بهذا اللقاء كل سنة وحضرتك ده الف خير ورمضان كريم وبإذن الله بالتوفيق يا رب لكل برامجك واعمالك رمضانية عايز أسألك بقى انت اسالك بقى هقوم بدور المذيع بقى <تصفيق> طبعا زميلتي ومشاركه معانا How are you doing in this year of Ramadan? I'm doing a program, a week, I'm doing a people of Greece. This is talking كل love and relationship between the Sikhs and Muslims. I'm going to give the FANOOS, I'm going to give the FANOOS every year, I have ان هم بيحرصوا دايما ان هم ما ياكلوش قدام حد وهو صايم يعني ودي مشاركه ودانيه جميله مع ان انا بقول لهم دايما لما يكون معايا حد من زمايل لازم تاكل ولازم اخليه ياكل ويشرب قدامي علشان انت ما نفسك لازم لا بس عذاب جميل جدا ان انا احترم اخويا المسلم ده بيبقى جميل ومش عذاب خالص بالعكس ده أنا من حبي لي أنا بحترمه بحترم طقوسه وعاداته في شهر رمضان بالتوفيق يا سوزي وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح على موجات صوت العرب من القاهرة غمض عينيك وادخل معانا عالم تحلم تفضل فيه <متحدث> تبقى فيه ملك الصنع أستاذ في مجال احلم بي. بي نفسك تبقى مخرج حاضر ما منير. انت مايسترو كبير في دار الأوبرا ولا طبيب يحلف بي احلم. احلم فكر مفيش محال كل معانا متاح وجايز مادوم تضفنا فيه سبع صنايا سبع صنايا معانا البغت مجدايا سبع صنايا ومعنا الآن الإذاعي سامح حفيفي بصوت العرب أهلا بيك يا سامح وكل سنة وأنت طيب ورمضان كريم أهلا بيك يا سوزي كل سنة وكل مستمعين طيبين ورمضان كريم والله أكرم على كل الأمة العربية والإسلامية أمين عايز أعرف السنة هذه هتقدم لنا إيه في رمضان؟ السنة دي عندنا برنامج هاتريك مش لوحدي معايا اثنين من زمي المتقلقين في مجال الرياضة مهابة ممضوح وشادي سمير احنا تلاتة بنقدم برنامج رياضي بعد الفطار برنامج اسبوعي اسمه هاتريك وهاتريك جي من ان احنا في كل الالعاب بيبقى فيه يعني اللاعب اللي بيحرز مثلا في كرة القدم ثلاث اهداف فده بيبقى اسمه هاتريك او في السلة مثلا لو جاب رامية سلسية فدي هاتريك بالاضافة ان احنا فهاترك من اسم او من يعني الفكره بتاعت الثلاث أهداف أو الثلاث رميات وبالاضافه ان احنا ثلاثه بنقدم البرنامج ده المضمون عايز آه. اعرف الفكرة جاتلك ازاي ما دام ما قال اديتنا الفرصة ما دام ما رئيس شبكة صوت العرب بالظبط رئيس شبكة صوت العرب اديتنا الفرصة وساعد كاس العالم آه. ان احنا نحل المباريات المنتخبات العربية آه. فمن هنا لقت ان احنا فينا تميز في الجزء الرياضي فبدا انا نتكلم ان احنا ليه ما نعملش برنامج رياضي ونغطي فيه الاحداث الرياضية اللي في مصر وفي الوطن العربي خلي بالك في البرنامج كمان في تغطية عربية للدوريات العربية للبطولات العربية مش كرة القدم بس كمان الألعاب الجماعية المختلفة لو في دورة في السلة لو في بطولة في كرة اليد لو في بطولات في مختلف المجالات الجديد كمان الاستنادي ان احنا هنروح للدورات الرمضانية كلنا فاكرين طبعا الدورات الرمضانية اللي بتتعمل في مصر في كل الأحياء سواء بقى أحياء شعبية أحياء إراقية في كل الأحياء في مصر دايماً يتعمل دورات رمضانية. فالجديد السنة دي إن إن شاء الله في برنامج هترك هنقدم دوارات رمضانية اللي بتتعمل وهنشوف شكلها بقى عامل زي هل شكلها تغير عن زمان هل شكلها اتطور هل هي هي نفس الشكل هنعمل حاجة مختلفة إن شاء الله السنة دي برنامج هترك. هل هيتخلل هذا البرنامج جوف ولا هيبقى بقى يبقى شكله؟ طبعاً بصي هو البرنامج منقسم لفقرات الفقرة الأولية طبعا الاخبار الرياضية اللي على المستوى العربي والمستوى المصري والمستوى عالمي كمان لأن طبعا عارفين إن في أحداث عالمية كبيرة زي مثلا الدوريات الأوروبية زي دورة أبطال أوروبا زي مختلف الدوريات المختلفة فبالتالي بيبقى معانا فقرات فقرة أخبار فقرة عن الشخصيات الرياضية بيبقى عندنا فقرة اللي هي بتاعة الدورات الرمضانية بيبقى معنا بقى محلل رياضي سواء جوا الاستوديو أو من خلال الهاتف بيحلل لنا بقى الأحداث الرياضية المختلفة محليا وعربيا أول مرة تعمل هذا الشكل من البرامج وخصوصا لو كانت على الهواء وساعة Yes, بالفعل يعني the idea of the Riyadhah is not going to happen before that. For example, there were many people involved in this area of the Riyadhah. He was involved in the Riyadhah Arabian Riyadhah and Riyadhah في صوت العرب كل the Arab language. The message of the Riyadhah is there in the speech of the الدنيا language. كمان المستمعين you الله good and welcome. And I am very happy with this يمحوا كل سنة وانت طيب ورمضان كريم شكرا لك يا سوزي وبالتوفيق ليك وأكيد طبعا انت برضو عاملة حاجات مميزة م. السنة دي في رمضان كل سنة وانت طيبة وكل مستمعينا في مصر وفي الوطن العربي طيبين وكير ان شاء الله شكرا كل شكرا لك وانت طيب أخبار الأندية والتحاجات البطولات وكواليس المباريات نجوم السوبر وأهم الفعاليات لا واحد بيسجل ثلاث أهداف في مباراة واحدة. المباراة, المباراة مهمة لأن الثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا لنتري. <تصفيق> يحرز أول ثلاثية وهاتريك له هذا الموسم. <تصفيق> هاتريك. <تصفيق> هاتريك على موجات صوت العراق أيها الأخوة الأصدقاء يسعدنا أن يكون معنا الإذاعي محمد الناصر بصوت العرب أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير ورمضان كريم أهلا بي كل بكل سنة وأنتم طيبين واحنا طيبين في صوت العرب ومصر كلها بخير إن شاء الله ونحن نتجول سويا مع مستمعي صوت العرب من إدارة لإدارة ومن برنامج لبرنامج من صهرة لصهرة نعرف السيدة المستمعين الإذاعي محمد الناصر حيقدم لنا إيه السنيدي في صوت العرب في رمضان هقدم برنامج جديد مدته ساعة على الهواء مباشرة من هو برامج الهواء فترة مفتوحة والبرنامج بعنوان بيع الورد مم. بيع الورد دا فكرته أيما على اننا ضيفنا بيجي الاستوديو ومع مجموعة من المنتجات الثقافية اللي زي الكتاب والغنية والفيلم And في مقابل كده بيشتري مننا الورد في word from بكتاب بفيلم وهكذا studio With a ما بين شيء جميل with a film, and so on And it has been a project between في beautiful, which is the book على the film, and the other And something beautiful, which is the وهكذا الإذاعي محمد الناصر بصوت العرب كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وانت طيبة وبشكرك سوزي على اللقاء الجميل دوت واللطيف وبشكرك انك اتعرفت المستمع ببرامجنا كل سنة وحضرتك طيب شكرا صوت العرب من القاهرة يا ورد مين يشتري قول للحبيب يهديك اهدي الى الامل والهوى الهواوي يا ورد الله الله الله بكم الورد يا بياع الورد بقصيده بقصيدة؟ وبقصة والرواية وفيلم كمان وبمستفرية وبلوحة تشكيلية انت بيع اوريجينال خالص ده الورد جميل الورد جميل جميل الورد الورد, الورد جميل ولوها اورا الله ديان ورد محمد الناصر دخل ومعنا الآن الإذاعي محمد محمود بصوت العرب كل سلام حضرتك طيب ورمضان كريم الله وكرم سوزي شكرا جزيلا لك وشكرينا على استضافتك كل سلام وطيبة وحضرتك بالصحة والسلامة عايز أعرف السنة الجاية هتقدم إيه دار العامة البرامج الخاصة والوثائقية والمناسبات كمان بتهتم بشكل كبير جدا بالملفات التاريخية والتراثية وشكل من الأشكال الإذاعية اللي هو قالب البرامج الخاصة اللي بنقدم فيه عدد كبير من البرامج على مدار العام لكن في رمضان هناك أفكار كثيرة طرحت وتمت الموافقة عليها من خلال الإدارة العامة للبرامج الخاصة. عندنا زملاء مشاركين مشاركات خاصة في رمضان وموسم رمضان هذا العام. زميلتنا دكتورة منال العارف عمل برنامج اسمه نجوم العرب في سماء الغرب وهو الشخصيات البارزة التي حققت نجاحا كبيرا. طبعا البرنامج في شكل خاص برنامج خاص تسجيلي بتقدم من خلاله صور رائعه للناس البارزين من الشخصيات العربيه اللي لمعت في المجتمعات الغربيه وخليها أكتر من فكره مطروحه زميلتنا هاله يوسف بتقدم أكتر من شكل انا بقدم معاها برنامج اسمه سير وحكايات او قال الراوي ده برنامج بيحكي التراث الشعبي كمان محمود هزاع بيقدم برنامج له علاقة بالفقه الإسلامي والعمائر الإسلامية أيضا محمود بيقدم عمائر إسلامية بشكل تسجيلي برنامج له سيناريو محترم وشرح لأبعاد العمائر اللي موجودة في مناطق مختلفة سواء في مصر أو في أي مكان في العالم العربي وإحنا عندنا أشكال تراثية مبدية على التراث الإسلامي موجودة في كل مكان في عالمنا العربي بالاضافه لشغل برامجنا زميلنا حاتم العجمي تقريبا مشارك في كل برامج الشبكة مخرجا لفترات مفتوحة أو أشكال درامية أو سيمي دراما أو أشكال لي علاقة بالبرامج الخاصه عندنا كمان برنامج اسمه فترة مفتوحة على الهواء اسمها زمان الوصف زمان الوصف برنامج له علاقة بتاريخ الذكريات والتلاقي العربي والأيام الطيبة اللي الناس قضتها مع بعض قديما وحديثا وحاضرا فيما يتعلق بأشهر رمضان في الشهر الكريم أو حتى في الأيام العادية اللي احنا عايشينها الإذاعي محمد محمود كل سنة وحضرتك طيب رمضان كريم الله أكرم شكرا جزيلا سوزي صوت العرب من القاهرة زمان <تصفيق> الأنس والإخلاص وتبت النفس والإحساس موزول بالخير والحب بين الناس زمان الوقت زمان الوقت أيها الأخوة الأصدقاء يسعدنا أن يكون معنا لأسيز علي إسماعيل مذيع إذاعة فلسطين التابعة لإذاعة صوت العرب أهلا بحضرتك معنا أسيز علي وكل سنة وإنت طيب وشهر رمضان كريم علينا وعلى كل الدول العربية أهلا بحضرتك يا ساميلا عزيزة سوزي وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة والأمة العربية بألف خير عايزة أعرف بتعمل إيه سنة دي في رمضان؟ هو في برنامج بالفعل قائم اسمه حديث السعب حديث الساعة ده أنا بستعرض فيه أهم القضايا الخاصة بقضية الفلسطينية موضوع الأسرة، موضوع اللاجئين، موضوع القدس، المسجد الأقصى، ما يحدث في الخليل، ما يحدث في سلفيت والمدن الفلسطينية بكفاءة وأيضا ما حدث في حوارة وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية بنستعرض خلال ضيوفنا يعني بنجيب ناس محللين سياسيين عسكريين أو بنجيب محلل سياسي مصري أو بنجيب كمان إخواننا الفلسطينيين يتحدثوا عن القضية البرنامج على الأقل خالص بيكون فيه تلعب ضيوف إلى جانب بقى طبعا لو استحدث أي شيء في مصر مثلا على سبيل المثال احنا بنغطيه خلال اليوم اللي هو يُذاع في يوم الثلاثاء. إذاعة فلسطين من القاهرة تقدم اسبوعيا معلومات حوارات مناقشات مع كل ما يخص القضيه الفلسطينية في حديث الساعة. عدي في الساعة فترة مفتوحة على الهواء. أعداد وتقديم علي إسماعيل الأستاذ علي إسماعيل مذيع إذاعة فلسطين التابعة لإذاعة صوت العرب شكرا جدا ومرسي على هذا اللقاء وبالتوفيق يا رب ورمضان كريم رمضان كريم وكل عام وأنت بخير والأمة العرضية والإسلامية بألف خير يا للعرب في رمضان جولة استكشاف تقوم بها سوزي ثرو